يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْءٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَخَلَقَ مِنْهَا ذُكْرًا وَأُنثَى ونساء وخلق منها زنجها وبأ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قوم الله الذي تساؤلون له والارحان ان الله كان عليكم رقيبا ان الله ولا تسبذوا الخبيث بالطيب ولا تتركن في قبيح طيب ولا تقولوا اموالهم الى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 ذائماثنا وثلاثا ورباع فانفح ما تقدرني من دارنا وثلاثا وانفاح خفتم الا تعدلوا ف او ما ملكت ايما نقوم فان خفتم ان لا تحملوا ما ملكت ايما ذلك ابانا لا تع قادوا قاتلين نحلة وآتوا النساء قادوا قاتلين نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لَا تُقُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ لَتَنُوهُ هَنِيئًا أَمْ مَرِضَ وَلَا تُسْفَهَا أَمْ وَلَا كُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكم فَإِنَّ وَادِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ كَثِيرِيَّانًا وَوُذُقُوا فِيهَا وَأَطْعَمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَطْعِمُوا قم بالمعروف واد فل اليتامى حث اذا بلغنك حف ان انستم واد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا وبدارا أن يكبر ولا تحقنوا ها بإصرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفه ومن كان وَمَن كََ فَقًا فَلَ أُبِ مَرُوف وَمَْ كََ فَقِي فَلَ أُبموف فَإذادَ فَثم إلَهِم أَمولَُم فَأَشِدُ روحي إليه ام وانه فاشهدوا عليه وكفى بالله حفيبا وكفى بالله حكيما